الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة إبلاع مان الرحيم واحد من الطرق الصوفية يسمى مين كده ما عارفه السائل ما الكلمة مواطع عنده مين كده ما عارفه منه ولا اسم الدولة لم يفهم ملكة لكن هو الدربير المهم قال واحد من الطرق الصوفية يسمى مين كده ما عارف يقال إنه إذا ذكر الله اشتدت الحراره في جسده ولا يبرد الا بعد ان يغتسل ب12 برميل ماء ويقول هل ذكر الله يسخن الجسد وبه تزداد الحراره افتوني لك من الاخر والله وطبعا ذكر الله ما به حراره لا يفع الذكر الا قال الراحه وما دار كره عشان ما تسخن ذاته ويحتاج لي برميل ولا نص برميل الزكر ذلك أما أدو جل قال لما أنت تذكر تذكر براح حشان قلبك تطمئن لأنه الله قال في سورة الأحراب انتظار بالذكر هذا بالذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القوم بالغذوي والآفال ولا تكن من الغافلين ده الادب الايه دي صوت الاعراب الايه قبل الاخيره في سوره الله بيؤكد الذاكرين قال لهم ده انت تذكروني واذكر ربك في نفسك استريح يعني ها تضرعا وخيفه تضرع لله عز وجل توب والدعاء في انتر وهو ذكر او بانواع الاذكار الاخرى اللي فيها صلى الله عليه وسلم وغيره وخيفه ودون الجهر من القول يعني الغلبك ما تقور ما ترفع صوتك في الدخره ودول الجهر جنوب في القول ولا تغفرين تخيل الله قال الا بذكر الله بذكر الله طب بين القلوب ده الذكر بتاع الاسلام الصوفيه بيشخنوا ليه انه خارج من كتاب والسنه ذكرهم اذاه التلك داير له بيرميل بعد يكون فعلا دايره بيرميل ده دا عمل له حركات الذكر اخترعوا فيه حاجات أول شيء اختلع فيه خالف الآية الله قال وَدُونَ الْيَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ جواةً جابوا لون دوء كشاكيش الصوفية جابوا نوبة تمسك الآن تمسي لأي حلقة ذكر تلقى النوبة شغالة مليون عاقل شغالين في النوبات يدكبوا في النوبة في همتا ونات نطف من تحت لفوق ونات من فوق لتحت ونهث من اليمين للشمال وناث للشمال لليمين والعجاج جارد بس دي بيقول لك ادب يعني انت ذكرته وكده ده ذكر ولا قال له طلب تجينو في ذكري الحاجاج وارد فوق التلفزيون والله انا شفت الكاميرا انتقلت لبسيط البرع في رحاب البسيط مره هناك تعرف الحاجاج وارد البرع ذاته مع واحد من المصورين قالوا بتاع بسولين خليلي من دسو هندهنا ما نحجب الحكاية دا خليوا لأنه ما نحجب الحكاية حكاية دي مبنى يجيب اسمه مش خايفي منه لأنه رسول قال لي لما تجيبوا اسمه جيبوا اسم مزدول دا لأخير دا خلوا سعر تاين انت فاين بكلامي دا ما تلق مع المرأي مزدول كبير مشا كده عجاء جوابت نسوي كده مشاق غريب نسخيله بعد دا خط الخلق <تصفيق> يا الله بتلعبوا ايديكم وابا ده يا جماعه الذكر ها ده ذكر ولا فنون شعبيه ناس ده ما ذكر ما في, دي. ما في, في ذكر ما في ذكر اا شو ما في ذكر فيه حركه قيم ده ذكر فيه حركه كان كده ولا كده ولا لا كده شرعه من الدعاه الصوفيه من بدري من عهد التابعين انت جاي بقى مفلله احكي ولا بتاعه البدعه في الذكر دي بدع وبدع الخوارج بدع امين ابتدأ الخوارج عشان كده الفكر الصوفي فيه فيه مسهب الخوارج وفيه مسهب القدرية وفيه مسهب الشيعة كل الأباطل بتاعت الفرقة المنحرفة تلقى في الفكر الصوفي لأنه أصله خليط لأبكار منحرفة كله عشان كده أكثر فكر في العالم الديني هو الفكر الصوفي فأرجع خلال مصادر لما تقرأ كتاب الاعتصام الشاطري وهو من من ائمه المالكيه من كبار ائمه المذهب المالكي اسمه الاعتفاه مقرار بفيدك كتاب اي مرجع تلاقونه بقى ذكر بالاسناد ان ان عائشه رضي الله تعالى عنها افتقدت ابن الزبير فالصحابه فاتجهت له كده ما لقته بعدين جاء راجل والله طيب ده بنو عائشه يا ماجن الزبير قالت له كنت وين انت كنت وين ما هي خطط طبعا ها كنت وانا قال لي لقد وجدت مناسا قال لي اربي حاجه قلت له يا جماعه لقد وجدت اناس يذكرون الله حتى يؤشا على احد من ذكر الله قال لي قلت له يا جماعه اللي بيكون ذكر ذكر جد لما الواحد يقعد في الوطاء يغبي كل كله ده بتاع عند صوفيه ولا ما بعرف هو يعاركك واحد ورد له واجع جماعه هيك مالك بالواقع مارو غرغان غرغان غرغان غرغان تحرك لي بموكه تعال انا بغرنك واديكني البحر نيل ابير بغرنك لما تطفش تمدا لغايه ما يطرق القوط الله العاده لكن غرغان ارقام بموخد في ذكر بري قال لا ده الكلام ده بالاسنار من عايزه طب انا عايش على فاره السنه صار السنه برضو ابن زبير على السنه لما كلام ابن عباس <تصفيق> قال قال اشعلاق بدر بدري قال قال قال يذكرون الله حتى يغشى على احد من الذكر قال قال يا ابو ري قلت له يا ابو ري هؤلاء هم الخوارج قال قال وقفك مع الناس ده شنو دي حاجه قال له يا الخوارج الم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه يا ابو ري وابو بكر وعمر وعثمان وعلي قلت له انت صحابي تفود عليك حاجه زي دي يا ابني قلت له انت الرسول مش ذكر الله الم يذكر انا بعلم ربه هاي ابو بكر ذكر هاي وعمر ذكر هاي وعثمان وعلي طبقه الخلق ذكروا الله قال لها بلى هاي صح ده كلهم ذكر قالت فهل رايت احدهم يخشى علي من الذكر يا ابني هل يوم من ايام كان رسول جوشعو دخلوا بيد عايشه قال رسول كان في ذيك المعلشه نغضب شويه يا اخوان حتى سيدنا قال لا, لا, لا قال سيدنا الخوارج سيدنا قال لا ما ادوا كانوا مجرمين انه الخوارج الذين قال فيهم ان بقتل حيث وجدتم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتله يوم القيامه انا وابني قتلهم قتلوا الحاكم عشان ما ادني نقول لا انا قتلهم لا او ابن يعني ما انا تعيد هالفوضى يقتلوا الحاكم اي قتل يقتلوا الحاكم تقتل كافر يقتلوا الحاكم نفراني قتلوا الحاكم كتل الذي قال لي قتلوا الحاكم اما انت ما انت مشتقتل ما انت تقتل شغل بتاع الفوضى بقى احنا احنا بندرس شكله ونحن بنفكر هذا الكلام اذا لا لا ترى الاول فلما انت تتخيل دول بيجوا بقراءه واحده عند صوفيا يعني ممسخ كده ده مش دهلبيرميل دول بليب بنحركه معروفه في في ماده العلوم ما بقى ده علوم ده ال.. يزداد ضربات القلب وسخونة تنجزم عند التبارين الرياضية ما قال روك يا أهل قال روك يا أهل كل أحد بدري يسخن يسخن إذا نوبة شغالة دل دل وانت تصير فوق وتأتي واجه ومتلق بقراءة واحدة في غروطة يدق يعني ما تسخن كيف ويسخن لكن الكلام هذا الرسول ما قال لك الرسول ما قال له ما قال لك سخن تسخن إذا ما تعمل تبرير يعد أخين تسخن بإسم الإسلام يذكر تسخن وجي ده عشان كده العلماء جماعه نفكوا في الشغاله دي فا واحد ثاني الحسن البصري بالنسبه لده في نفس المصدر الكتابه اللي قلت له بتاع المالكيه ده كتاب المالكيه الشافعي من كبار ائمه المذهب المالكي فتعال رجل الحسن البصري امام معروف هم قالوا الحسن البصري صوفي كتبته صوفي يقول الحسن البصري معانا معانا معاكم معايا ممروا عليك ولكن ما وافقك ما متفق معك، قد ذهب سأل قيل يا إمام، ماذا تقول في رجل يذكر الله ذكراً كثيراً حتى يقع من الذكر زي ناس أبوا الدينويش في جعب غرقان سألوا الحسن البطري، سألوا يا إمام، بدل الكلام ده قال له، هو واحد يذكر لغاية ما يجع من غبري غرقان الحكم الإسلام كنو؟ الحسن البصري ما دار يطول معهم ما دار يقول لهم دي فيذا دار كيبون بطريقه عقلانيه كده وده منطق صحيح تناقش الانسام بمنطق العقل والشرع قال ارى الحسن ارى ان كان سابقا ان يذكر الله على ظهر جبل وليخشع عليه بعد ذلك <تصفيق> قال لي ذكرك كلام الحسن كلام جميل شكرا للحسن البصري شكرا جزيلا ده منك حسن البصري قال له واقص ذول ده فعلا غرقان من الذكر مات لك فلافل موكته ان هو ابو يا ليلى قال له خلتو حركه بنظراني تسوقه تسوقه وديوني عطل تسوقه وديوني ها راي كان صادقا الحسن البصري والله معي ان يذكر الله على ما هي جبل انا وجبل ما بوديك له لكن انت قلت انتغرقت بالذكر الجامعي دهينه طلع في الحافه دي اشكر الله كده وغرق اغرقك برك ولك مشه بتيه وده مرجع لا لا فوق فوق اغرقك تقول لي واجه هتكسر رقبتك تموت نرتاح منه كذاب واه كلام لحد الفجر انت بتراينه وفي ذكر بيغصبني ده لو مويه 12 برميل بقى ما كانش تاكل وفي مويه, تجربه موية تجربه انت جايبها لا دي مويه بتاعت الجبل عشان تموتها ده مو مستن وما عشان خاطرك انت ده كنه لعب بتاع صوفيه كده صوفية الدين بتاعهم بتاع الدماء بتاع دين محمد والله الحرغان بتاع التذكر جماعة دين والإسوالي تقريدين وجهنين وعطالة وعياجرام الدماء دين يا أخي إنها مهنين ده شغل بتاع خوارج وبدع وظللات تذكر الله تقرأ القرآن بالذكر ولقد يستمع القرآن للذكر فيه قرآن التمر تخليك تنقض هل تقرأ القرآن وقرأ؟ ده تذكر الزكر ده تصلي على الرسول ذكر كيف ده؟ أقعد في الجامع في بيوتين أدنى الله أن تربع ويذكر في أدنى أقعدت هنا أذكره صلي على المصول لمن العصر يجي لمن المغرب يجي لمن يعجي أقعد في محنك ما بده يصالح صلي على المصول في إنته؟ يستك من الله في المحنة في بيتك قذو ما تلقى لأخي إنته هو واحد شهال ليه بصنا أقول له الله ما كنت نذكره الله مفارح يكرني الذكر جدا الذكر وإنه؟ شهال ليه بصنا ولا ما تبصوا من هنا الشغل بتاع الليله ده طب بصوا مهيلين واحده ما ركبت هات دي عادل وشايب كبير وغشوا الفوق على الصغار برضه غشوا الفوق على الصغار ربسون اخذت في اخضر غشوا الفوق على الصغار ها برضه بصون برضه الشغالانه دي وخلوا وماها وبين الاطفال الله يسهلكم منها ويوم القيامه شوف يا اخي لابد من الكشف عن زيف هؤلاء الناس لاننا بنلعبوا بالجيل ونحن نكشفهم وبيجوا علينا في الجنايه بيتكلموا وما بنخاف منهم اكتب الكلام ده في الجريد اكتب في خلقتك محل ما لا تقلق اكتب اكتب قول في ذولين شغال فيهم قشر سديد اكتب الكلام ده ما خلى صوفي ما خلى اخوصي اكتب اكتب لا تعمل شنائل محل ما داير تمش احنا معاه لكن ان جيتني هنا بعد دفع ان جيتني وجبت شغل هنا بجي يلا وما ما عمرنا شاكر بجي يوم انا جاي كلام شو واحد في ستحاب؟ في حظ عايزه في ستحاب؟ في حظ وربك خمسه كمان شو لو كل واحد امتحان و الصادق عندك كلامي ده غلط تعال جب لي شيخك انت تعال ثاني انت عطله شو في جراي و تعال شو يعني اكتب زي ما تكتب لكن ده تاخذ معي في نقاش نحن على استعداد كام شيخ طريقه بروفيسور دكتور دارخذ معنا في نقاش عن العش جيبوا لنا لان انا بنعصب بنجيب كل بصوفيه دي هنا وبنطلعك انت جاي لان الكلام ده كلام في نهايه كلام فارغ كذا كلام كله ما يتفق مع عقوق ولا لا انت فاهم كلامي على كل حال هذا السؤال على الجواب على اسوء مثال قال يقول بعض اهل البدع ان الولي يمكن ان يضع كل شيء ويرون حديث يقول انا بتلم اباشه اخبر لو اكتب على الله الى برا ما في حد قال الحديث يقولون يمكن رؤية ربعا سلم يغضر دار الدين عليهم الحديد قبل خده دار الدين عن الوروضة دار الدين على السؤال الأول قال وطبعا الصبوية يأتي بلون كلامه وما باهبه دقه في البريد مغلب وبعدين فين عجبه يصدقه طبعا ما فهم من الحديد يقول لك الولي ممكن اجلب الانتايا ذكر والذكر انتايا واجلب البعشوم يعني غدال والغدال بعشوم وقال الكلام ده كدو مرتبونه وبعدن استند على الحديث ده يقول لك بدلي انه الرساله هو اللي ممكن يعمل اللي اعمله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وباشعه اخبار لو اكثم على الله لا مره وابن تيميه يتكلم قال وقد بلغ به من الضلال الى ان صرها احدهم وقد سوفيا من دوي ابن تيميه قال ان صر احدهم قال ان من بعض عباد الله من اذا اكثم على الله الا يقيم الشعه لا يقيم والله فايد والله تو بي اخر الحديث قال قال لي الا ولي لو قال لي امر القيامه دي الغيا والله تغيا ده الله يسمع كلامه بالغيا الغيا ونحن مؤمنين بكلام مرضي الامام اليوم الاخر اذا كانوا تقول ان ايماننا ممكن يلغوه عاطل زي ده مؤمنين بجد ولا ثاني اذا اننا ملغوه بالاخر كده اذا كان ايماننا ايماننا ركن من اركان الايمان يلغوه صوفي من باب الحديث يعني انه أكثر يا الله الساعة دي مدلونها والله مدلونها يقول ليك طوالي يقول له خلاص حلف طريب؟ نعم قال ليس؟ يا نعم ما نحن بينا نحن بقينا والمجرمين بقينا واحد ألك الحفوق الناس ها؟ وانضربوا الكاث داكيجي واحد يلم معانا يلغي الغيابه غلط ده قعدوا عمرا ونحن نوقع ونرتب وحقنا راح تايه بي واحد عافي يلغي الغيابه لا اكتر الله لا بره كذب وكفر وتضليل وبذاء الحديث ده حديث لاخير عنده معنى والله بعيد الحديث ده قيل بمناسبه الرسول قاموا تقدر تعرف معنى الحديث الا ان تعرف المناسبه التي قيل فيها الحديث يفسر الحديث بالمناسبه التي يقال فيها افضل الحديث ده في واحد صحابي اسمه البراء صحابي عنده اخته كثرت له سن بتاعه مره ده, الحديثة ده الحديثة الحديث ده الحديث الفل حديث كده عق اخت البراء كثرت سن لامراه الجماعه قالوا ودال الرسول طبعا اللي قال السن شنو بالسن لما هو قال له صحه لم عشان اخد احلى القصص ها السن بالسن غاله خلاص تقسموا سنه سندي اختى صاحابي زي ما قصصنا دي طبعا ده جاب اختو بيحب اختو ها ما بيحب اختو فشاب الحكايه دي اختت الشوه وسنه اشتلوا عليها الحكايه دي علمتهم قال قام حلف بالله قال يا رسول الله والله لن تكسر في اختي اختي كانت سنه والله ما اكسر سنه حلف داغته وان بعدين الرسول قال له القصاص القصاص انت مؤمن واختك مؤمنه القصاص الجماعه دي طبعا ابتدت على كده السنه لما لما لما شافت الم... القضيه دي قامت قالت له يا رسول الله عفيت حاضر عفيت انا عفيت انه شنو اكسر السنه عفيت عشان كده في القصاص ممكن الزول يعمل شنو يا بي حقه عشان كده انا بعت للمرده برا تقامين برقتم يعني اخ المراه التي كانت شنو ثنا عفت الوجه له فالرسول يعني في الحاله دي قال يعني بشر اخبرنا اخ شو لا بر يعني انه الله هذا اللي بده انه عفد لكن لو اتبتت ها لو اتبتت قال له الرسول الله يحلف ساي ابشر له الرسول كان حيخليهم يقول له عشان خاطرك انت انت عشان تخبر ان احنا خليناها خليناها لا الرسول بيظلم لما عقد لما عقد وعبرت قتمه وده من السنه البرائي بن عاد قال امرنا بقى سلم بإبرار المقسم يعني لو واحد اقسم عليك ها من السنه يعني انت مراتك يكون عندك مشاكل لكن عشان تبر اخاك لانه اقسم بالله واحد قال لك والله تاكل معانا وانت بطنك مليانه لا والله انا ما بتغدي لا والله والله تاكل ما جد جد ولا بليد الرسول امر بإبرار المقسم قال لك ركبتين والله يقول لي فدع شارك انت عشان حلفتها ده ليه تكون انت يعني برّرت القسم بتاع شنوه بتاع أخيك فده معنى الحديث مجمعناه لو اكتب على الله انا من حدث صوفية ديل هم ما قالوا الحديث دعمه يعني يقول لك رباشعة اكبر لو اكتب على الله شنوه لعبر رئيب يقول للمطرة والله تنزلي تنزل طيب لو اتفقنا مع الصوفية ديل الكلام بتاع عنا تفتكر انا مخلني اللي شوف لا بيجزة بصلاح كده قالوا عنده والوليل اكتر حفالها برا ما امكن واحد اكتب من الجماعة ده المشيبين جنان الجنال وجنانا الجنال بيقول والله يا الله الزهل ده انقلب جنة حتى انقلب على جنة يعني عاجبك يجي الدورة جاية عاجبك عاجبك يجي الخطبة جاية ابتلتل له القرقاب ويقسم على منتظرين بانا شنون لوصل الحديث ده بالمفهوم ده كان خلونانا اتكلم كعندما نختم على الله أنه أنا أبقى طعميه وإيج وبقيت طعميه وإيج لكنه أتباك أننا لما تكون جاهل لأنه أبقى جاهل لك بنتبه إن شاء الله بالجوار القادم صلى الله عليه وسلم